خير الجزاء على متابعتكم لنا لا يزال بيننا وبينكم تواصل بإذن الله تعالى من خلال موقعي ومن خلال منتدى مسافرون ومن خلال الصفحة أيضا في الفيسبوك أسأل الله أن يجعلني وياكم نافعين منتفعين أيها لحبة الكرام تكلمنا في حلقة ماضية عن بعض الاعتقادات الخاطئة المنتشرة عند الناس وبينا أن عدد من الناس ينشر هذه الاعتقادات الخاطئة عبر وسائل يحسن بها النية والقفط وربما بدل لأجل ذلك مالا كمن ينشرها عبر رسائل الجوال أو, يرسل أو يرسلها إلى الآخرين عبر البريد الالكتروني الإيميل أو ما شابه ذلك من وسائل التواصل بين الناس ولا شك أن الإنسان ينبغي أن لا يرسل وأن يعمل إلا ما هو متأكد من ثبوته في ديننا في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم سابقا عددا من الاعتقادات الخاطئة عند الناس أن يعتقدون أن يعتقدوا أن هذا الشيء نافع أو أن هذا الشيء بار دون أن يكون عند أحدهم دليل من الكتاب أو من السنة نحن اليوم أيضا مع عدد من الاعتقادات الخاطئة المتشرة بين الناس نمر عليها مرورا سريعا ولنا أيضا في آخر الحلقة احتفال صغير يسرنا أن تشاركون فيه فإلى حق... إلى حلقتنا بإذن الله تحكي بمكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع من الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام الاعتقادات التي عند الناس القضية أن بعضهم أحيانا ربما يستحسن شيئا او وقع له تجربة في بعض الأمور فأراد أن يعممها على الآخرين بقي معنا عدد من الاعتقادات لكن لا نستطيع أن نجعل جزءا ثالث لهذه الحلقة بعدما تكلمنا في حلقة امسك الخشب وهنا نحن اليوم نتكلم في حلقة كل كبركة الناس اليوم بيبدأون احيانا يتبركون باشياء دون ان يدل على ذلك دليل اه شرعي اه لا يجوز ان يتبرك بشيء بما ان يعتقد انه مبارك او انه يشفي من الامراض او نحوه او ان يتبرك بالتمسح بشيء او بتقبيل شيء الا اذا دل نص من الكتاب او السنة على هذا لذلك العلماء قسموا التبرك الى تبرك دجعي وتبرك شرعي أو تبرك سني تبرك جائز وتبرك ممنوع لو الإنسان مثلا قرأ في زيت زيتون ودهن به منطقة يشعر فيها بنوع من الألم نقول نعم هذا تبرك جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة ذكر أنه مبارك قال كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قال يوقد من شجرة مبارك. مبارك زيتونة لا شرقية ولا غربية هذا تبرك جائز لكن لو تبرك بأشياء أخرى أخذ حجرا ومسحه يظن أن هذا يشفي الأمراض نقول هذه بدعة أخذ حجرا وضعه في ماء ثم شرب هذا الماء مثلا معتقدا أن هذا الحجر ينفع هذا الماء هذا كله من التبركات البدعية المحرمة من الأشياء أيضا الواقعة عند عدد من الناس التشاؤم والتطيق كانوا في السابق يتشاؤمون بأنواع من الصيف ذلك النبي صلى الله قال لا عدوى ولا طيرة ولا, شاء ولا هامة ولا صفر قيل في الهامة انه اذا قتل رجل ولم ينتقم له ان روحه تكون طيرا يطير يتشاؤم بهنه ولا يزال هذا الروح حتى يقتل قاتله اعتقدات كانت عند الجاهلية فانكر النبي صلى الله عليه وسلم جميع انواع التشاؤم يعني مثلا واحد خرج من بيته في الصباح فوجد مثلا هرة سوداء على سيارته أليس يقع أحيانا في القلب شيء بلا. ولا تجد أنه يعني يود أنها ما هي بسودة ليتها بيضة ولا لون الثاني مثلا لذلك حتى أطفالنا إذا رأى هرة سوداء في, في فناء المنزل في الحوش يدخل على ما يقول يما في هرة في قطو أسود في البيت بينما لو كان أبيض ولا بني ربما لا يفزع مثل هذا الفزع يقول ابن عباس لما ذكر التطير النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس مننا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له قال ابن عباس وما منا إلا يعني ما منا من أحد إلا يقع في قلب غصبا عنه أحيانا نوع من التشاؤم إلا أن الله يذهبه بالتوكل الله تعالى يذهب عنا بالتوكل عليه أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصابك بمعنى أن الله تعالى قدر لك اللي بيحصل لك اليوم قدر قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة لم يغير هذا المقدور هرة سوداء ولا حمامة بيضاء مهما رأيت من الأشكال كلها لن تغير الشيئا يكفيك النبي صلى الله يقول <تصفيق> واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ثم قال رفعت الأقلام وجفت الصغف. يعني يقول اللي مقدر بيحصل انتهى من خلاص انتهينا مثل لما تأتي أنت عند أستاذ وتقول له أستاذ أنا ودي والله أصلح درجتي انا ما اختبرت جين قال والله ولدي سلمنا النتائج اعتمدت من رئيس القسم اعتمدت من عميد الكلية اعتمدت من مدير جامعة ونزلت في موقع الجامعة خلاص. ما أستطيع أغير أي شيء لو جئتني يا ابني وأنا أرصد الدرجات ممكن أعيد اختبارك أزودك درجة لتنجأ لكن خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف الآن مهما يحصل لا أستطيع أن أغير أنا أورط نفسي مع جامعة فكذلك ولله المثل الأعلى كتب كل شيء كون استطلع الصباح وترى حمامة السودة واللهرة السودة والغيرة هذا لا يؤثر شيئا فلا يجوز التشاؤم بهذه الأشكال ولا يجوز التشاؤم بالأيام واحد يقول يا أخي ترى يوم الإثمين هذا يوم نحف انا ما اريد زواجي اضع يوم الاثنين او, أو بعضهم يقول سنة. يوم السبت بسنة بداية <تصفيق> دوامات احسن ذلك بداية دوامات يوم السبت طبعا هم بعض الناس بداية دوامهم ال ال الاثنين يعني, يعني اعتبرهم يعطلون سبت ولاحد او يكون الاحدي اذا كان عطتهم الجمعة والسبت لكن المقصود انه لا يجوز سشاءهم بأيام ولا تشاءم بارقام ارقامي اي صحيح هل تصدق يتفضل عطنا اخيرا اني كنت كنت في, في مبنى وفي أدوار ثمان ادوار أو 16 دور او 14 دور يحرفون الرقم اللي فيه التشابه اللي هو اي رقم عاده أحياني. في أمريكا وفي ايجار 13 أيه. تخيل يخلونه مستودع في بل, بل ما في ما في دور 13 يعني تجد تصعد للمصعد ثلث رقم واحد دور الاول اثنين ثلاثة اربعة خمسة بعدين مثلا ستة سبعة ثمنحة تسعة عشرة احداعش اطناعش اربعة عش ماش رقم ثلاثة عش اصلا يعتقدون ان هذا الرقم شؤم, شؤم. لو حطوه مستودعات ممكن يخترق المستودع لو حطوه غرف محد يستأجد يعني يأتي المستأجد ليقول ابغى غرفة يقول لن خلص غرفة ثلاثة عشرة قال لا لا فكني من الدور الثالث عشر. ما عندكم الا الدور 31 فارغ قالنا عبد السلام عليكم العجيب انهم هادينيين يعني لا ياخذوا من هذه طبعا هي كلها يعني هي اعتقادات بقيت من, من يعني من القديم ومما يجعلها مؤصله عندهم كثره القصص حولها يعني خليني انا اخوفك مثلا لو جبت لك يا عبد العزيز انت لابس مثلا حذاء مثلا صناعه المانيه قلت لي نعم قلت لك سبحان الله صدق اعرف واحد من اهل عمي كان يلبس حذاء صناعة ألمانية وأصيب سبحان الله بسرطان في الأصبع وكان يحرص أن يلبس لكي سبحان الله بثلي بهذا وفي واحد من عائل جيراننا نفس الشيء وغريب يعني فعلا أصيب أيضا بسرطان في الساق ولما اكتشفه انصدقت يعني أقول لك خطت أنك صدقت تقول <تصفيق> سبحان, سبحان <على> الله <تصفيق> فأصيب بسرطان في هذا <تصفيق> واحد من طلابي في الجامعة تخيل يحدثني عن أبيه قال يا شيخ عمي والله صار عنده سرطان في الركبه قلت لا يكون يلبس حذاء الماني قال لا اذن هذا هو السبب اليس مع قولي مع ذكر لهذه التفاصيل ثواني كانت صحيحه وغير صحيحه ترى انك اذا للسوق وقال لك هذا حذاء الماني ب 200 ريال وهذا ايطالي نفس الجوده ب 200 ريال ايضا خلي الماني على جنب شو. ايوه بتخلي الماني تقول يا اخي الباب اللي يجيك منه الريح صدق الجو السريع فكنا من السلامة لا يعدلها شيء فكنا من المشاكل عطله الايطالي قال يزيد 10 ريال 210 يقول الرجال لو 250 فكنا من Almari ال ال وربما لو لبست الامانه يوم من الايام وصبت بالم في اصبع اكلها هذا اللي قال لي الشيخ هذا. اكيد ان ترى سبحان الله طبيعه الانسان ان يؤثر عليه حتى لو كانوا ربما يعني لا يعتقد ذلك لكن مع كثره الطف التشاءم بالايام التشاءم احيانا او التفاؤل بفتح المصحف ياتي واحد كذا يمسك المصحف يقول خلني اشوف اليوم هل اذهب هل ففتح المصحف فتح المصحف اول آية وقع عليها عينه إنا فتحنا لك فتح مبينة قال الحمد لله بركحة معناها <تصفيق> أني توظفت اليوم أو مثلا فتحني أشوف أتزوجها الفتاة ولا لا أتفائل بالمصحف فتح المصحف وغمض اول آية وقع عليها فبشرهم بعذاب أليم قال أعوذ بالله <تصفيق> هذه عذاب أليم هالمرأة هنا إذن لن أتزوجها ولا نأخطبها وهذا بلا شك أن يدخل الإنسان يعني في بدع ولم يذكر أبداً أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بالمصحف المصحف بلا شك بركة لكن لا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل لأن فيه نوع من يعني التشاؤم أو التفاؤل بالدعاء عن المغيب زد على ذلك من الأشياء اللي يعني بدأت تنتشر يعني مع الأسف عند بعض الناس احيانا الحلف بغير الله مثل مثلا من يحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا شك ان نبينا عليه الصلاه والسلام احب الينا من دماءنا التي تجري في عروقنا ولو ان انسانا قال انا احب نفسي اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مؤمنا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من نفسه وماله وولده والناس اجمعين انا والله احب النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من امي واكثر من ابي واكثر من نفسي واكثر من زوجتي ومن عيالي احب واحد عندي لو لم يكن احب احد عندي لما كان ايماني لما تم ايمانك ما يتم الايمان إلا بمحبة عليه الصلاة والسلام غاية حرفها لكن مع ذلك لا يجوز الحلف به عليه الصلاة والسلام لا يجوز تقول والنبي أن أفعل كذا وكذا ولا يجوز أن تستغيث به من دون الله واحد مثلا يريد يقول يا رسول الله اعني مثلا او مثلا أغثنا يا رسول الله هذا ما يجوز قال أغثنا يا الله لا تدعو من دون الله تعالى بشرا هذا لا يجوز هذا أيضا من الأشياء طبعا زد على ذلك الحلف بالكعبة لو واحد قال والكعبة أو الحلف بالصالحين أو الحلف بالوالدين أو صلاة أمي وأبوي أو رقبة فلان أو رقبة ولدي فلان كل هذا لا يجوز له أن يحلف به الإنسان هو محرم عنه آه. وأيضا في بعض الكلمات تقال كشركية أنهم يشركون غير الحلف أحسنت عبارات أحيانا أحسنت يكون فيها حرج شرعي فيها نوع ثغراته بغير الله تعالى سادخره طرف من ذلك ان شاء الله ايوه نحب هالكرام هذا فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله تهذب مكانك يا اخي ان لك أخي إن إن نحن مطالبون ايها الاحباء الكرام لا أن نصلح هذه الاخطاء المنتشرة فقط في انفسنا وان نتجنبها كلا بل انا اصر لما أرى أحدا يخطب عنها جمعة أو, أو يتكلم عنها في إعلام أو يؤلف فيها كتابا أو يخطبها تنبيها ويعلقها, ويعلقها في المسجد أو يتكلم عنها مع زملائه في الجامعة أو ما شابه ذلك المهم أن يحصل عند الإنسان نوع من البذل لأجل أن يحول بين الأمة وبين الوقوع في شيء من هذه البدع التي يعني إن انتشرت يعني كما قال واعلم بأنك في زمان صفواته أسنة صارت تكبر سنة فيه وصارت صارت تواضع بدعة فيه وصار كبر سنة من الأخطاء اللي أيضا عند الناس سب الدهر مثل واحد يقول الله يلعن اليوم لشكك فيه مثلا أو الله يلعن الساعة قم تقول لولدها مثلا الله يلعن الساعة التي ولدتك فيها هذا كله لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الدهر يقول الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار فلا يجوز له ان يسب الدهر لكن لو الواحد وصف الدهر يعني واحد قال يخي اليوم يوم حر حر او مثلا قال يوم يوم صعب يا اخي او اليوم يا اخي ضيق طيب هذا سب للدهر هذا وحسن في, في, في حكاية حال اليوم في بعض الناس يقول وش ده الجو اللي يستهدل مرة عج مرة بل مرة <تصفيق> شوف الله سبحانه وتعالى لما وصف لما ذكر قصة لوط عليه السلام قال سبحانه وتعالى ان لوط قال هذا يوم عصيب طيب هو ما فب الدهار ما قال لا عن الله هذا اليوم قال هذا يوم عصيب هو وصف لحال اليوم فلو واحد قال يا أخي والله كان يوم الصعب اللي يشوف فيه ولدي هذا لم يسبه لكن لو قال الله يعنى اليوم اللي يص cambi فو الخالد أو كان يوم أشود يا أخي الله لا هنا هذا الصعب لكن لو وصفه كان يوم حزن مثل ما سموا العام الذي يشوفى فيه خديده 26 ثفى فيه أبو طارد يسميه عام الحزن فهو وصف للعام لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حزينا في أكثر أيامه من شب الدهر أن يعتقد الناس أحيانا أن الدهر له تأثير في حياتهم أنت لما تسب الدهر أنت في الحقيقة يعني تسب أنا أعطيك مثالا الآن لو واحد يا جماعة ذهب إلى الجامعة وحل حل حلا سيئا ورسب مثلا ثم بدأ يسب الاختبار الحقيقة أن السب لا يقع على الاختبار ولا يقع على الأسئلة الأسئلة مجرد ورقة مرت عليك كما تمر على غيرك إنما السب يقع على مدرس المادة الذي وضع هذه الأسئلة الصعبة او ربما وضع أسئلة ليست في المنهج أساسا كذلك الدهر إنما هو ساعات تمشي تمشي عليك وتمشي على الحيوانات وتمر على الجبال وتمر على الأشجار ساعات الدهر إنما هو أيام وساعات فإذا جاء الإنسان وسب الدهر كأنه يسب الرب الذي قدر وجود هذه الظروف لهذا اليوم أنت لا تسبب اليوم لأن اليوم ما يأثث اليوم مجرد, مجرد شم تسير لكن أن تسبب الظروف المخلوقة وبالتالي سب الخارقة لذلك لا يجوز أن يسبب لكن لو وصله وصل فلا بأس عليه ذلك من الأخطاء اللي عند الناس أيضا قول بعض الناس إذا نصحته يقول له مثلا يا أخي سرى ما يجوز أنك تترك الصلاة ما يجوز أنك مثلا سعق والديك يا أخي ما يجوز أنك تشرب مسترات قال يا أخي التقلي يا أخي في القلب التقوى هنا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان في القلب انا ايماني كامل وش في بالكلام <تصفيق> خطا هذا بلا شك انه الإيمان الايمان صحيح ان الايمان في القلب طالب بالعمل لكن لو ان لو, لو صحى ايمانك صح. صح. عليك مثل اللي يقول تقول له يا اخي ريحتك يا رائحتك ريقى قال يا اخي العطر في جيبي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إيش يضر أنه لم يكن العطر في جيبك يعني إحنا إيش استفدنا يا أخي طيب ما دام العطر لم يظهر له تأثير إيش الفائدة منه ما الفائدة أن تشتري عطرا غاليا وليس له تأثير كذلك نحن عندما نتعامل مع الإيمان الإيمان إذا كان له تأثير هنا يكون إيمان نافع إذا صار له تأثير عليك فصليت له تأثير عليك فصمت له له عدد من التأثير أما إذا كانت تأثير نقول إيش الفائدة يا أخي من قولك إنك ومن دون أن يكون له إيمان كذلك قول بعض الناس لولا فلان لحصل كذا صحيح. مثل مثلا يقول اتصدق أنا كنت نايم وأنا أسوق لولا زوجتي كان صدمنا ومثلا المفروض يقول لولا الله المفروض يقول لولا الله لأن الله تعالى هو الذي قدر أن, أن, أن تنجو وجعل زوجتك سببا جعلها سببا سبب. مثلا الآن يا جماعة في الحقيقة أنا لما أخذ مثلا حبة بطيخ وأخذ السكين لأقطعها السكين هي في الحقيقة مجرد سبب للقطع وإلا فالله تعالى قد كتب أنها تقطع أو ما تقطع ممكن السكين أجي أقطع فأكتشف أن السكين انكثرت في يدي مثلا أو أن السكين ليست حادة وحب التالي حاولت فصارت تنعط اليمين ويسار ولم أقطع بها لكن الله تعالى جعل السكين سببا لذلك كذلك الإنسان لما يتعامل مع كلمة لو لا يجوز له أن يقول لولا فلان لسرقنا الله لولا البطل لولا الكلب الحراسة كان سرقنا كذا لولا أني طفيت النور كان احترق لديك الأصل أن يقول لولا الله ثم كذا وكذلك لا يقول مالي لي إلا الله وأنت يا فلان يقول إيه نعم يقول شوف أنا مقدم على وظيفه وريدس ان ما ترى ما لي الا الله انت تساعدني هذا ما يفعل؟ يقول المفروض يقول نعم الله, الله, الله ثم انت ولا يجوز ان الله تعالى ويجعل هذا المخلوق ان يجعلهم في درجه واحده هذا حرام ولا يجوز له أن يقول مثل ذلك فلا يجوز ان يقول لولا, لولا فلان ولا ان يقول لولا الله وفلان او ولا يجوز ان يقول ما لي الا الله وأنت انا معتمد على الله وعليك كل هذا لا يجوز بل يرجع الامر إلى, الى ربنا جل وعلا الى, إلى الذي يتفرف في الكون وهو الذي بيده الضر والنفع يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يجد له شرعا ان يعني يرجع شيئا من ذلك الى الخلق قل مثل ذلك في امور كثيرة يعني مع الاسف هي منتشرة بين الناس مثل بعض الالفاظ التي بعض الناس يظهر فيها شيئا من الاعتقاد في الاخرين يعني مثلا يقول يا اخي انا مالي الا الله في السماء وانت في الارض يعني الله يدبرك في أمور السماء وفلان يدبرك في كل وكأن الله ليس له دخل في أمور الأرض هذا أيضا لا يدود يعني أنا أقصد حقيقة ربما الوقت ضاق عن عدد من الاعتقادات لكن أيضا تعليق شيء من أجلاء الحيوان وضع المصحف في السيارة لحنايتها لا تريد تحمي سيارتك من حوادث اقرأ قل أذكار الركوب ادعو الله تعالى من جيش تعمل بالأسلاف أما حطيت مصحف في الدرج أو في الخلف لأجل أن يحمي السيارة ادريس ابان ترى لك مصحف او آيات على الصغار عودهم بالعود بالتعويد الشرعي قراءه قران واحوا اسال الله ان يوفقني وياكم وايضا ان ينفعنا وياكم ما سمعنا الكرام نحن جرت عادتنا ان نخرج في الى اعلام جديد سنخرج الى هذا الاعلام الجديد الى مقطع يسير ثم نعود اليكم لن نعود نعلق على المقطع لا وانما نعود لنحتفل ب يعني اخر حلقه وان كان حقيقا احنا نحتفل مع حزننا على على فراقكم لكن باذن الله تعالى نلتقي بكم في حلقات قادمة نخرج لنا مقطعنا تمنعوا دليكم باذن الله تعالى تحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع الحم <تصفيق> عليكم رحمة. يا اخي اعد شاء الله انك اطلا انك جيت عليه وانا قاعد اسوي بدانك اللخم يا. يا الله هل يرضيك يا شبان المشاهدين شوفوا وانا قاعد اصلح كذا ماغي وانتحرك وانا انك من بلش يعني اقنعني الحين يا جغراح <تصفيق> صراحة الحين بيروح يكسبها عندما قنعت الشيخ مش حايد يسوي نفسه قنعته جاءه عطاري كل مدين من انت حتى الخطري يجيك روح على جاء محمد حتى ادري عنكم عزيزي مش معنا هارفتهم حتى تلتينها ينكذون علينا الرياضي والمقطع وشه بالمناسبه ابو ليان جاء وسخف يحق لك يا ابو ليان تسخف انتم انت negatives حقيقيين تهدي ايوه احبها الكرام <تصفيق> بعد هذه المقاطع العجيبة حقيقة أنا كنت أظن أن الأخوة سيضعون مقطعا كما جرت به العادة في الحلقات لكنهم اليوم رأوا أن يجددوا دون علم مني حقيقة مخبروني بعد ما قرروا وأن يضعوا شيء من الكواليس التي كانت خلال هذا البرنامج نسأل الله أن يجيم علينا ستره آمين. آمين. <تصفيق> أظن أنكم يعني صائمون وإن كان البرنامج عرض في غير فترة الصيام فربما أن بعضكم يعني يكون صائما أقصد في غير رمضان أو مفطرا إن كان بالليل لكننا اليوم نحن نسجلنا هذه الحلقة في الليل فنحن مفطرون ليلا أردنا أن نحتفل حقيقة بكم احتفالنا بكم هو الدعاء لكم وأنا أعتبر حقيقة أن الذين يتابعون البرامج الدينية هم من الحريصين على زيادة إيمانهم وعلى تعلم يحكام الشريعة وأيضا يدل على حبكم لله سبحانه وتعالى أصلى الله ألا يحلمكم عظيما أجر وجيز السواب نحن الإخوة أحضروا كيك عد... <تصفيق> لاجل يعني الاحتفال به كنت أود حقيقة يعني أن تكونوا معنا حتى نخسر المخرج أكثر يعني أن ما تكون مسألة فقط قطعتين من قطوة فأس الله تعالى أني ازيكم خير جزاء أنا حقيقة في ختام هذه الحلقة أنا ودي تقطعوني شباب وأنا أشكر يلا بسم الله ما بطرت طيب انا أشكر حقيقة عدد من الاخوة اشكر الاخ عبدالله المديفر اشكر مخرجنا ايضا الرائد الاستاذ حمد السيد اشكر ايضا المطورين اخونا صابر وفا واحمد مشرف وخليفة عقوب الاضاءة ايضا احمد دبور اشكر الاخوة جميعا الذين عملوا معنا ايضا سواء في الانتاج او عملوا معنا ايضا في الصوت الاخ خشام بثيوني وطارق حرب وكذلك في الادارة البرنامج الاخ عبدالله ذبياني واحمد الدوس غطى على لازم معكم طيب وكذلك الاخ منهل عبد القادر وكذلك الاخ عبد الله الدعيد واحمد السليمه الذين غطوها اعلاميا اكر الله تعالى نيت الجميع خير الجزاء وانا حقيقة ممتن لكل من كان له اثر في هذا البرنامج اضافه الى الاخوه الشباب الذين شرفوني بحضور هذا البرنامج اكر الله تعالى ان ينفع به ونجعلنا واياكم مباركين اينا ما كنا بين دفعه يا شباب على... بسم الله يالله. طيب اول شيء اول حاجة... تنوكل ولا ما تنوكل, لا تنوكل. بسم الله يلا يلا يلا انشد مسافرون مسافرون اه هي. عطني اياها اقول مسافرون العام تممنا ما نبي ما نبي سنا يستر ردين العريفي سقاك الله من حوض النبي يا ابن العريفي حماك ربي من شار الحقي وابن العلم ديفر مخرج نارا يحيجي يضبط الصورة عشان تنضوي بكرا مطور مهندس ملتقي شكرا لمن حاضر حتى نرسك <تصفيق> <سلامة> الله يجزيك الله تعالى أن ينفع بذلك وش ينفع بقصيدة كل ما لداي لا وزر ولا قافية لكن عاد الله يجزيكم خير نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت فأفرق أتوليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على هدانا مست